لأني لا لا لا القرآن الله أكبر الحمد لله يوم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم I don't Hmm. ja. which mm -hmm. I'm mm -hmm.